بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م لا الف لام م كتاب احكمت ايات ثم فصلت من لد حكم خبير 111. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 112. ألا, إلا, ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير 113. إنني لكم 126. وأن استغفروا ربكم ثم توهوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى 127. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتَّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ يُمَتَّعُهُم مَتَاعًا حَسَنًا إلى سَنًا وَيَكْتَفِ اللذِي فَضْلٌ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ كبير وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كبير إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إنهم يثنون أل حينَ يَستَغسَُثِي ياابَهُم يعلَّمُ ماَا يُوسِّونَ وَماَا يلِنُون ألا حينَ يَتَعْسُونَ فِي يابَهُم يََّم ماَا يُوسِّونَ وَما يُلِنُون إِهُ عَالمُون بِذاتِ الصّدُون إِهُ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها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 وَهُوَّ غَلَق السَّمواتِ وَأَغضَ فيِي سَّةِ أَيَانِ وَكَان أَْسُهُ وَلَ الم إ بِعُوَكُم أيكُم أَحسَن وَامَلَ وَلَ إِن قُلتَئكُمَّ بعوسُونَ مِن بَعدِ المَووتِ لَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَرَأَى إِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ يَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَلَئِنْ أَخَّرْنَاهُ عَنْهُم لَّنَجْعَلَنَّهُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالَّذِينَ أل يَومَ يَأتيم لَسَ مَصُْْوفًاَّ عَنْهُ وَحاقَ بِهِمماا كانَوا بهِهِ يَْتذقُونأَل يَم يأتي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 وَل إِن أأَذَقُناَاهُ نَعمَّا أَبَعْدَظَهُ أَمَ السَّتْهُ لَاَقولًاَّ ذَهَبَ السَّة وَّ إِنَّهُ لَفَرَحٌ فخُورٌ إِنَّهُ لَفَرَحٌ فخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير اصغى للعمل الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعل لك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا تاركم بعض ما يوحى إليك وضائكم به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كُل لِشَيْءٍ وَكِيل وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل أَم يَقُولُونَ افْتَرَاه أَم يَقُولُونَ افْتَرَاه قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ الله كنتم صادقين قل فأتوا بعشر سور مثله مفتغيات وادعوا من استطعتم من دون الله فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ الله اشتركوا في القناة فَنكََ يُريد الحيتَُّياَا وَزَتَهَان وَفِ إلَهِمْأََّلَهُم فِيهَا وَهُم فِي هَا لا يُ بِخَصُون لن لا ي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما في إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل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 شَهِدٌ مِّنْهُ وَمَن قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إنه الحق لِغُبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا مُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى اشهادها الا الذين كذبوا على ربهم الا يك يوم يظنون على ربهم ويقول الا شهادها الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين 119. والذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون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 يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ما كانوا يستطيعون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 أولئك أصحاب الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخذتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا, هل يستويان مثلا أفلا تذكرون أفلا تذكرون قَوْمَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا إلا, ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما قَالَ يا قَوْمِ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم قال فَّ يَتَلَكُم أَنُ الْزِمُكهَا وَأَنتُمْ, لها كارهون وأنتم لها كارهون ويا قوم لََا كَِحون تَو يَتَلَكُمْ أَنُ الْزِمُكهَا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ويا لا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزا 116. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 117. الله أعلم بما في أنفسهم دَنِ فِي أَنفُسِهِم إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَد جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ إِنَّا بِمَا تَعِدُنَا آيَنكُم تَمِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاءَ تَنَافَأْتَ أَوْ إنهم مغرقون, إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويصنع الفلك وكل مر عليه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 حتى إذَا جَأَممررناَا وَفَوََّّن النُوركُ نَحِّفهَا حتىت إذأَأَممرناَا وَفَوَّن نُوركُل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 فَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا فَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب معنا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي 117. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء 118. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا عاصم اليوم امْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مُرْحِمٌ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرِقِينَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرِقِينَ وَقِيلَ يَٰٓ أَرْضُ ابْلَعِى من ما ат ka وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلا 117. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم 118. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم 119. تلك من 119. فكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ان للعاقبه للمتقين ان للعاقبه للمتقين والى عاد اخاهم هدى والى عاد اخاهم هدى وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مخترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني افلا تعقلون افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا 129. ماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا هُودُ إِنَّ قُولُ إِلَّ اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَةِنَا بِسُوءٍ إِنَّ قُولُ إِلَّ اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَةِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا 111. إن ربي على صراط مستقيم 112. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم يُخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُمْ شَيْئًا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُمْ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 116. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 117. ولما جاء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 فَتْبَعُوا امْرَأَ كُلٍّ جَبَّارٍ عَنِيدَ وَأُثْمِرُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُثْمِرُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عادًا 114. ألا إن عادا كفروا ربهم 115. ألا بعدا لعاد قوم هود 116. ألا بعدا لعاد قوم هود 117. وإلى ثمود أخاهم صالحا وَإِلَهًا سَوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم إِقْرِيبٌ مُجِيبٌ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا وَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْنَا من ربي وآتاني منه رحمة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن اللهم إني عصيته فما تزيدونني غير تخسير وأتاني منه رحمة ثمنيا فغفرني من الله إني عصيته فما تزيدونني غير تخسير O ya قوم, هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله 124. واذغوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب قَالُوا هَذَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ قَالُوا هَذَا ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم كَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كألم يغنوا فيها كألم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا ان ثمود كفروا بعدا لثمود وَلَ قدَد جَأَتْ أرسُناَا إِذ راَهِ مَ 119. فما أبث أن جاء بعجل حنيب 110. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة 111. فلما رأى قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ وَانرَأَتْهُ قَائِلَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهُ وان أتعجبين, اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت رحمه الله وبركاته عليكم البيت إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْحُ ali 119. وقال هذا يوم عصيب 110. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاء وجاءه قومه يهرون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقلوا 117. وقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما أَوْ أَاوي إِلَى رَبٍّ شَدِيدٍ قَالُوا لَئِن بَقُمْ قُوَّةً أَوْ أَاوي إِلَى رَبٍّ شَدِيدٍ قَالُوا يَا لُوطُ هكَ بططو مِ الليل وَلا يلتَفِد مِك حَذُ إ مأتَك فأسبي إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ, أليس الصبح بقريب فلما جاء أمر موسى ومثنى عند ربك موسى ومثنى عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينا أخاهم شعيبا وَإِلَى مَرْيَمَ أَخَاهُ شَعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 رَحْمَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عليكم قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ الَّيْمُ وَشِيد إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيد وَقَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ كريم منه رزق حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم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 ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم لوط واستغفروا ربكم, واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود إن ربي رحيم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 وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ولَولَا رَحْمَتُكَ لَرجمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ واتخذتموه وراءكم ظهريا قال يا قوم أرضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بِمَا تعملون محيط ما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتي عذاب ومن هو كاذب سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب وارتقبوا إني معكم رقيب وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَلَمَّا جَاءَ غَلَمَ الصَّيْحَة وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَة فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَة فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا إلا في اللونَ وَملَائه فتَّبَع أَمرَ في اللونَ غمأَممر في اللونَ بشيد يَقدُ قَوْمهُ يَْمَلطامَةِ فَأَرَدَهَُّ يَكدُ قَوْمهُ يَْمَتامَةِ فَأََْجَهُّ وَبِسَلُّ وَبِسَرِفُ الدَّرْفُ الْمَرْفُودَ وَأُثْبِعُ فِي هذه اللَّعْنَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أُثْبِعُ فِي هَذِهِ اللَّعْنَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَرِفُ الدَّرْفُ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ذلك من أنباء القرى نقصه وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَنَغْلَنَّاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يدعون من شيء الا مما جاء امر ربك فانا اغنيت عنهم الهاتهم التي يدعون من دون الله من شيء الا جاء امر ربك وما زادوهم غيرته ذِيب وَنَزَدُهُمْ غَيْرَ تَسْبِير وَكَذَالِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ قُرًى وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَكَذَالِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ جديد ان اخذه أليم شديد ان في ذلك لآية ايه لمن خاف عذاب الاخرة ان ذلك لا ايه يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فمنهم شقي وسعيد فأم الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق اا من الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك خاربين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما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 اقا ام غير مجذوذ اقا ام غير مجذوذ فلا تكفي مريته وإن ناراً وفوههم نصيرهم غير منكم ولقد اتينا موسى الكتاب فاخط لفيه ولقد اتينا موسى الكتاب فاخط لفيه وَلَ لكَلِمَة سَبَقَدْ مِرَِّكَ لَبُضَ بَنَهُم وَلَ ل كَلمَةٌ سَبَقَتْ مورَّكَ لَقُغِيَ بينهم, بَينَهُم وَإِنهُم لَفِي شَكِم مِنهُ مُرب من هريب وان انك للما ليوفينهم ربك اعمالهم وان انك للما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير نلون لقبير استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تقوغ استقم كما امرت ومن تاب بما تعملون بصير هُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ فَمَن لاَ وَلِيَّ لَهُ بِدُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الليل وأقم 124. إن الحسنات يذهبنا السيئات 125. ذلك ذكرى للذاكرين 126. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 127. واصبر فإن الله لا فإن الله لا يطيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن من أنجينا منهم وَمِنَ النَّاسِ قَوْمٌ مِّن قَوْمِكُمْ أُولُو عِزَّةٍ يَنهاونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَتَبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَاتَّقَ الَّذِينَ غَلَوْا مَأْثَرُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ 126. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين 127. ولا يزالون مختلفين إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جهنم مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَتَمَّتْ انمه ربك لان انجنا من الجن والناس اجمعين وكل ننقص عليك من انباء رسل ما نثبت به فؤادك وكل ننقص عليك من ام وآدك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا وَلِلهِ غَيبُ السَّموَاتِ وَالْأَرضِ وَإِلَيهِ أُرجَوُأَممرُ كلُُّهُ فَابُدهُ وَتَوَكَ للَْ وَلَِّهِ غَيبُ